الدرس الثالث الشخصيات المثالية واحد استمع للعبارات العبارات الآتية وأعدها ثم اكتبها في دفترك في أنحاء العالم في كل المجتمعات الإسلامية أحسن قدوة العلاقات الاجتماعية المميزات الحسنة مكارم الأخلاق الصدق والعدل الرفق